أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 به ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة هؤلاء يؤمنون به.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 وَمَا نُطْعِمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كِذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ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 لهم العذاب